وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا فَأَمَّا فَمِنْهُم من يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير